النشرة الإخبارية كن مع الله نقياً لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة العشرين من ذي الحجة لسنة ألف وأربعمائة وتسع للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هلاك وجرح عشرة عناصر من شرطة الحدود الأفغانية المرتده بتفجير عبوتين ناسفتين في ننجرهار قتلى وجرح من المرتدين بهجومين مختلفين في كركوك هلكا وجرح من الرافضة والمرتدين في ديالا هلاك وإصابة ستة من الجيش والحشد الرافضيين المرتدين غرب العراق البداية من ولاية خراسان هلاك وجرح عشرة عناصر من شرطة الحدود الأفغانية المرتدة بتفجير عبوتين ناسفتين في ننجرهار بتوفيق الله ومنه تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على هامر للشرطة الحدود الأفغانية المرتدة في قرية سانزلي بمنطقة مامند في ننجرهار ما أدى لتدميرها تلاه تفجير عبوة أخرى على تجمع للمرتدين قدموا للمكان ما أدى لهلاك خمسة منهم بينهم قائد سرية وإصابة خمسة آخرين وبمنطقة بيخة في أشيا استهدف جنود الخلافة برشاشاتهم عنصرا من الميليشيات الموارية للحكومة الأفغانية المرتدة أمس ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنة ننتقل إلى ولاية العراق إلى كاركوك قتلى وجرح من المرتدين بهجومين مختلفين في كركوك بعد التوكر على الله وحده انطلق الأخ الاستشادي أبو علي العراقي تقبله الله بعجلته المفخخة نحو حاجز شلاله التابع للحجد العشائري والشرطة الاتحادية المرتدين في منطقة العباسي ففجر سيارته وسطهم ما أدى لهلاك خمسة منهم وإعطاب آلية من نوع همر فيما أصيب ثلاثة من مرتدي الحجد العشائري وأعطبت آليتهم اثر تفجير عبوة ناسفة عليهم في قرية الزراعة بمنطقة الرياض ولله الحمد على توفيقه وفي السياق ذاته تفخيخ وتفجير منزل لعنصر من الجيش العراقي المرتد المدعو خليل ابراهيم عبد في قرية العوامر لمنطقة سارية تبه ما أدى لتدميره ولله الحمد كما تم أيضا استهداف أحد عناصر الاستخبارات المرتدة بعبوة ناسفة قرب قرية المنصورية شرق الحويجة ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنة أما في ديالى هلك وجرح من الرافضة والمرتدين في ديالا بتوفيق الله ومنه هلك عنصر من مرتد الشرطة الاتحادية بتفجير عبوة ناسفة في منطقة الوقف شمال شرق ديالا وإلى شمالها حيث تم تفجير عبوتين ناسفتين على آليتين للجيش الرافضي المرتد في قرط أم تليل غرب العظيم ما أدى لإعطابهما وإصابة عدد ممن كان على متنهما فيما تم إحراق آلية لأحد عناصر الحشد العشائري المرتد جنوب العظيم ولله الحمد والمنه أما في الأنبار هلاك وإصابة ستة من الجيش والحشد الرافضيين المرتدين غرب الأنبار بعد التوكر على الله تعالى كما عدد من جنود الخلافة لدورية للحشد الرافضي المرتد على الطريق الرابط بين القائم وعكاشات حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة هلك على إثرها مرتد وأصيب آخر فيما أعطبت آليتهم التي كان يستقلانها وفي منطقة الكيلو مئة وثلاثين غرب الرمادي فجر المجاهدون أمس عبوة ناسفة على آلية تقل عناصر من الجيش الرافضي المرتد ما أدى إلى هلاك أربعة عناصر وتدمير آليتهم ولله الحمد والمنة أما في الفلوجة استهداف منزل عنصر في استخبارات الحشد الرافضي المرتد المدعو مطر الخزرجي بصاروخين كاتيوشا قرب الثرثار شمال غرب الفلوجة أمس ما أدى لأضرار مادية ولله الحمد والمنة وإلى دجلة مداهمة منزل مختار قرية خوين بمنطقة الشورى أمس فتم قتله مع نجليه العاملين في استخبارات الحشد المرتد ولله الحمد والمنة وأخيرا ننتقل إلى ولاية الشام وفي الحسكة تفجير عبوة ناسفة على رطل للجيش الأمريكي الصليبي على الطريق الرابط بين الحسكة وتلتمر أمس ما أدى لإصابة عدد منهم نسأل الله أن يعجل بهلاكهم أما في حلب استداء سيارة قيادي من البكك المرتدين المدعو شيرو كوباني بعبوة لاسقة على الطريق الرابط بين منبج وحلب صباح أمس ما أدى لمقتله وتدمير عجلته ولله الحمد والمنة على تسديده وفي الخير تفجير دراجة مفخخة على موكب قيادي من البكك المرتدين المدعو حقي في قرية حمار العلي أمس ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنه وإلى الفرات استهداف تمركزات الجيش النصري المرتد في قرية الرمادي غرب البوكمال بقذائف الاس بي جي ناين ولله الحمد والمنه أما في الرقة استذاف عنصرين من البكك المرتدين أحدهما يعمل في الاستخبارات بالقرب من مفرق الحصوية في منطقة الدرعية بالأسلحة الكاتمة ما أدى لهلاكهما ولله الحمد والمنة وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين هلاك وجرح عشرة عناصر من شرطة الحدود الأفغانية المرتدة بتفجير عبوتين ناسفتين في ننجرهار قتلى وجرح من المرتدين بهجومين مختلفين في كرهوك هلكا وجرح من الرافضة والمرتدين في ديالا هلاك وإصابة ستة من الجيش والحشد الرافضيين المرتدين غرب الأنبار وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ما فوق البرى يا زائن ثم يا بقا وجه ربي ذو الجلالين ثم يا بقا ربي ذو ثم يا بقا وجه ربي